وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم وإذا جاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بناء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتموا إن عذابي لشديد وقال موسى إِن تكفروا آتٌ وَمَا فِي لَرْضِ جَمِيعَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ حِيُّ وَعَادٌ وَثَبُودٌ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ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 تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فاتون بسلطان مبين. قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولاج نظايم على من يشاء يمن على من يشاء من عباده.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 من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ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 إِذَا يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَل مُغْنُونَ عَنَّا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 ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنبى الصريخكم وما أنتم بموصلخ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قبل إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ نَرِيمٌ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خالدين فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ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 قلن عبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويوفقوا مما رزقناهم ويوفقوا مما رزقناهم سررا وعلانية من قبل أيات يوم لا بيعون فيه ولا خلل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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَوُ وَجَنُبَنِي وَبَنِيَ أَنْعَبُدَ أن لَصْنَاءً رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَكَ فِي رَمْنٍ مِنَ الْنَّاسِ فَمَنْ تبعني فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير في زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فعدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعدن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 وَهَطِيعِينَ وَقَلِيعِينَ رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَلْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخْرَنَا إلَى أَجْلٍ قريب نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم